وَلَت لَهُم رُسُلُهُم إِ نَّحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِسْلُكُمْ وَلَك وَلَكِ اللهَّهَ يَمُن عَلَ مَ شَاءُ مِن, من عِبَادِ وَمَا كَانَ لَناَا أَن النَّأتِيَكُم بِسُقانٍ إِلَّا بإذْنِ اللَّ وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آفيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ قَارِعٍ وَخَافَ وَعِيدٍ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَادَكُنُ جَبَّارٌ عَنِيدٌ نُّورٌ وَرَاءَهُ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بنيت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الزيح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد